Book 2 84 84 Verleden tijd deel vier يقرأ. Ik heb gelezen. Lakad Ik heb Lakad karatu. gelezen. Ik heb de hele roman gelezen. Lakad karatu de hele roman gelezen. Ik heb de hele roman ik heb begrepen. Laqad Ik heb de hele tekst begrepen. Laqad Antwoorden. يجيب. يجيب. Ik heb geantwoord. لقد أجبت للتو. لقد أجبت. ik heb op alle vragen antwoord gegeven. لقد أجبت على كل الأسئلة. لقد أجبت على كل الأسئلة. ik weet dat. ik heb dat geweten. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا ik شخيف أنا أكتب هذا لقد كتبت هذا للتو أنا أكتب هذا لقد كتبت هذا أنا أسمع هذا لقد, هذا. أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا. أكحال دات. أكحب دات جهالد. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا. أكبرنج دات. أكحب دات جبرخت. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو أنا اتي بهذا لقد أتيت بهذا أنا أشتري هذا لقد اشتريت هذا للتو أنا أشتري هذا لقد اشتريت هذا إك breweres هذا إك أجتب ذات أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. أنا اتوقع هذا. لقد توقعت هذا. <تصفيق> أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا. هذا. لقد هذا هذا. انا اعرف هذا لقد عرفت هذا للتو انا اعرف هذا لقد عرفت هذا